إثنى عشر استمع إلى الجمل وارسم الساعات كما في المثال الساعة السابعة والنصف الساعة الثامنة والربع الساعة الرابعة إلا ربعاً الساعة السادسة إلا ثلثاً الساعة التاسعة والثلث